انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا او ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فاقامه الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وَجَزَهُ بِمَا صدَرج مَتَ وَحَريرَ مُتكينَ فِيهَا على الأراء إِكِ لَا يَعونَ فِيهَا شَممسَو وَلَازَنْهَررا وَذالَةً عَلَيْهِم بِلَالُهَا وَدُلِّلَ قُقُوفُهَا تَزْللَ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 عيْن فِيهَا تُسََّا سَللسَبِيلَ وَيَقُوفُ عَلَيهِم وَلْدانَان مُخَلَّدُونَ إذَا رَأَييتَهُم حَشِدَتَهُم لُؤلُ أَم سُورَاء وَإذَاار عتَ فًَاَّ رعتَ نَعِيمَ وَمُلكَن عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَشَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آتما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا